قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيا بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمرهم مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبطرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد من باع الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأجلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوان حفيظ من خشى رحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم. ويشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص